16. cüz Kehf suresi sayfa 301 Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim. Kâl em em aklü lek inneke len testatîa me'iy sabran "قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلوت من لدن عذرا فانطلق حتى إذا أتيت أهل قرية استطعما أهلها فأبو أي ضيفهما فوجد فيها." فوجد فيها جدار يريد أن ينقض فأقام قال له شئت لقد عليه أجرة قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا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 وَأَمَّا 122. فَكَانَ 144. 155. فَخَشِينَا 177. يُرْهِقَهُمَا 179. 179. فَأَرَدْنَا 179. يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ 192. وَأَقْرَبَ 193. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامٍ يَتِمَّينَ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَتْ أَحْتَهُ كَانْزُ وَكَانَ أَبُو هُمَا صَالِحَةً فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُوا أَشْدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَانْزَهُمَا رَحْمَةً من ربك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 ta, eza bl ve mtlg Şems ve jda ttlg ala qoml lmj gellem min donl hastırn k zlkc veqd aptna Ta, eza bel ve beni seddin, ujed min doli ma, qoum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 "Kâlâm makkânî fihî Rabbı xayrû fâ'ainûni bûwâtin, âj'al bîn-kum vâbîn-hum râdman âtûni Zubr al-hadîd, hatta eza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 قال هذا رحمه من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حق وتركنا بعضهم يومئذ يموذ في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا للذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع. أفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَخَذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أُولِيَاءَ إِنَّ أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سعيهم فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بآيات ربهم ولقائه فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا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 قُرِئِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِيلاً قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Kul inna ma ana basarun miflukum yuha ila ya enma ilahukum wahid Fman kana yarjol qa Rabbihi fal yamal amal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 ya Zekriya, İna nubşرك bğulâmin ismuhu yahyya, لم najعل له من قبل semiyya. Qal Rabd, Anna yakonu liğulâmin, وكانt امرأتي عاقرا, وقد بلوت من الكبر عتيا.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 اذِن تَبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيَا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا "Bağladı. İni ağızı bir Rahman'ın min, k'in kuntu takiya. Bağladı. İnne ma ana Ressul Rabbiki, bi ahbelik, öleman قَالَتْ إِنَّ لَيْسَ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وَكَانَ أَمْرًا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجا اهل مخاض الى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا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 يا اختا هارون ما كان ابوك امراسا و ما كانت امك بويه فاشارت الي قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال اني عبد الله Ateani el Kitabı ve Jəgalni Nabiyya ve Jəgalni Mubarakn Aynma Kunt ve Aucali Bil Salat ve Zekat Ma Dumtupiyaa ve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 İsa qızaa amra, f inna ma yiqolulahu ko, fiykoon. W inna Allah rabi ve rabbukum, f agbudo. Haza ciratu فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين ve anzirhüm yöhmel hüsr'e قُضِيَ kudyel amr ve hum fi لا ve hum la yu'minun inna nahnu nalithu al-arð wa man al-ayha wa ilayna yur jau İzrailin abisi, "Ya abi, lima tağbudu, ma la yismag, wa la yubcır, wa la yuni' an k şe'ya, ya abi, inni qad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 قَالَ أَرَغِبُ أَن تَعَن آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ve وَمَا kum ve ma tedgoun min doni Allah ve adgou Rabbi asa ala akoun bedugai Rabbi shqiya falam agetzel hum ve ma ve kulla jgalna nabiya, vahabna lham min rahmetina, vjgalna lham lisan ciddi aliyya, vzkur fil kitab Musa,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 وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. Olaik, Ladinan, Âmal Allah Âlehim, Men Nabiin, Men Zurriye Adam, V Mman Hamelna Ma'nuh, V Men Zurriye Ibrahim, V İfade etler onlara Rabbimizin ayetlerini, korusu Jada ve Bukiya. Fakat kimin ardında bir kalan varsa, İlla man tab ve amen ve amel salih falak falak yedek olun cennet ve yedek olun cennet ve yedek olun cennet ve yedek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 Lahuma ben aydina, vama kalfina, vama ben zâlik, vama kana Rabbk nasiya. Rabbu al-sembaati ve al-arbi, vama binehuma, fagbudhu ve s وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيَّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يك شَيْئًا ثواربك لنا حشراهم والشياطين ثم لنحضرهم حول جهنم مجثيا ثم لننزع من كل شيعة أيهم أشد على ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِّيَا وَإِنْ إلا واردها كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الذين الظَّالِمِينَ فيها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 وَمَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حتى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فسيَعْلَمُونَ مَن هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ سَوَاءً وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْنَ وَلَدًا اطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا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 Alem تَرَ ana, arsaln şaytın, al kafirin, teuzum, azza, falat agel, alayim. Inna ma nüddul, hum, nüdda. Yo'ma napsur, al muttakin, ila al rahman, wafda. Wansuk, al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 Andağolü Rhamanı vülda, ve ma yembilü Rhamanı ayetkiz vülda. İn külman fi səmavat ve al-erz illa atı Rhamanı abda. Lecd apsa hum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 Allahü la ilahe illahu lehul esmaul husna wa hal ataaka hadisu Musa اذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ منها بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أنا ربك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 ثابت فقض فيه في اليم فاليلقه اليم بالساحل يأخذه عدول لي وعدولا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقولها الأدل لكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقَتَلْتَ نَفْسًا فنَجَيْنَكَ مِنَ الْغَمِّ وفَتَنَكَ فُتُونًا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى طلعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى. 119. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى 110. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى 111. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى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 قَالَ عِلْمُهَا عند ربي فِي كِتَابٍ يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى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 فتنازعوا أمرهم بينهم وأسر النجوى. قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب ويذهب بطريقةكم المثلة.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 إنه لك بكركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيدكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البيانات والذي فطرنا فقض ما أنت قض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا İnna aman bı rabbına, liyöfır lana وَمَا ve ma مِنَ alayhimin al-sihr. Allahu khairu wa abqa. Innu ma yeti rabbhu لا يموت فيها ولا يحيا 110. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم, فأولئك لهم الدرجات العلا 111. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرى بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركه ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فوشيهم من اليم ما وشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وما جَانِبَ جانب الطور الأيمن ونزلنا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 وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَهُمْ أَلَا إِذَا أَسَرُّوا عِنْدَكَ إِلَيْكَ رَبّ لِتَرْضَىٰ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَظَلَّهُمُ السَّامِرِينَ فَرَجْعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ وَاضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِذْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا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 جنة القوم فقدفناها فكذلك القسامري فأخرج لهم عجلا جسدا له قوارف فقالوا هذا إلهكم وإلهه سافني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 لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنَسْفُهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا إِنَّ مَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص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 ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهذنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما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 إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمؤ فيها ولا تضحا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا